بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسقرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن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 كَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هم مازم الشائِم بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذمالي وبني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 فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حَرْثِكُمْ إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَوَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأوُهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ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 كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون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 يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدمتين أم تسألهم أجرًا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظون لولا أن تداركه نعمة من ربك هيلنبذ بالعراء وهو مذموم فجت باه ربه فجعل من الصالحين